فمن ثقلت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ومن خفت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ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 ولا تقربا هذه الشجره فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما اوريا عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين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 فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الْجَنَّةِ وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقلكما وأقلكما إن الشيطان لكما عدو مبين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 ها تموتون ومنها تخرجون يا بني آدم قد أنزل عليكم لباسا وريسواتكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير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 وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَبَا والله وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا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 فريقا حط عليهم الضلالة إنه متخذ الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون ويحسبون أنهم مهتدون يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إِنَّهُ لا يحب المسرفين قل من حرم زينه الله الَّتِي أَخْرَجَ لعباده والطيبات من الرزق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 وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنْهَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ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 ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد, وجدنا أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا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 وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ تِلْقَاءَ أَصْحَابِ النار قَالُوا ربنا لا رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رجال يعرفونهم بسيماهم يَعْرِفُونَهُمْ قالوا ما أغنعكم جمعكم قالوا ما أغنعكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمه, برحمة أدخل الجنة, الجنة لا خوف عليكم ولا توم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة النار أن أفيدوا علينا من الماء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 يَوْمَئِذٍ لَيْنًا نَهَارًا يَطْلُبُهُ حَثِيثًا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 حتى إذا أقرت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء سقناه لبلد ميت فأزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذالك نخرج, نخرج الموتى لعلكم تذكرون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 وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا أعلاء الله ولا تعثوا في الْأَرْضِ مفسدين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 قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فاعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم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 رسالة ربي ونصحت لكم ونصحت لكم ولا كلا تحبونا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة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 أمرأته كانت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين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 من لتكم بعد إذ نجان الله منها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 وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأسة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 أو أمن أهل القرى أي يأتيهم بأسنا ضحايا أي يأتيهم بأسنا ضحاو وهم يلعبون أفأمن مكر الله؟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 ان لو نشاء اصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القران قص عليك من انبائها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 وَإِنْ وجدنا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ ثُمَّ بَعَثْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وملئه فَظَلَمُوا بِهَا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 وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفتون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برقب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 لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين قادون إنا إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا، إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا أفرق علينا صبرا وتوفنا مسلمين.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 ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من ايه لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان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 ذَكَا بِمَا عَهْدَ عِنْدَكَ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْسَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَائِيلَ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْسَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى دَارُوهُ إِذَا هُمْ فانتقمنا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كذبوا بِآيَاتِنَا بِأَنَّهُمْ عنها بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ كانوا الْقَوْمَ الَّذِينَ كَانُوا ومغاربها مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا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 قال رب أرني أنظر إلي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 إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ هُدًى وفي نسختها هدى وَرَحْمَةٌ للذين هم لربهم يرهبون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 أنت ولينا, انت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنه وفي الاخره انا هدنا اليك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 قالوا اعذره الى ربكم ولعلهم يتقون فلما نسوا ما ذكروا به ان الذين ينهون عن السوء واخذنا الذين ظلموا وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون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 ودرسوا ما فيه والدار الاخرة خير للذين يتقون افلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه ان لا نضيع اجر المصلحين واذا تقن الجبل فوقهم كانه ظله وظنوا أَنَّهُ واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 ان تقولوا يوم القيامه انا كنا عن هذا غافلين او تقولوا انما اشرك اباؤنا من قبل وكنا وكنا ذُرِّيَّةً من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المباطلون وكذلك نفصل الْآيَاتِ ولعلهم يرجعون واتن عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها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 إنه إلا نذير مبين أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون, وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون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 وإذا لَمْ لم بِآيَةٍ قَالُوا قالوا لولا اجتبيتها قل إِنَّمَا أتبع ما يوحى إِلَيَّ من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى وَرَحْمَةٌ لقوم يؤمنون وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فاستمعوا له قُرِئَ لعلكم ترحمون لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك فِي نَفْسِكَ تضرعا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ الغافلين وَلَا الذين عند الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عن عِبَادَتِهِ ويسبحونه ويسبحونه وله يسجدون